بسم الله الرحمن الرحيم والصاف الصفا فالزاجرا الزجر فالتالي ذكر ان الهكم لا واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيْنِ يَسْتَفْتِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ